يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالايثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر واتقوا واتقوا الله الذي اليه تحشرون